بوك تو بيتيسات شطير أربعة وخمسون التسوق التسوق ياجداي كوبيت بدرونك أريد أن أشتري هدية اريد ان اشتري هديه. ولكن ان لا تكون غاليه كثيرا. ولكن لا تكون غاليه كثيرا. موجب بيت سوماچكو؟ ربما شنطه يد. ربما شنطة يد. أي لون تحب؟ أي لون تحب؟ أسود، بني أو أبيض. أسود، بني أو أبيض. великою كبيرة أو صغيرة. كبيرة أو صغيرة. Можно поглядзець гэтую. اتسمح لي ان ارى هذه. أن أرى هذه؟ <يانا ساسكوري> هل هذه من جلد طبيعي؟ هل هذه من جلد طبيعي؟ او هل هي من جلد صناعي؟ او هل من جلد صناعي. безумовно со من جلد طبيعي طبعا. من جلد طبيعي طبعا. هذا أسبليفا добрая якість. أوي نوعية ممتازة. هذه نوعية ممتازة. إيسوماتشكا صراودي زوسيم ني والشنطه اليدويه سعرها فعلا مناسب جدا والشنطه اليدويه سعرها مناسب جدا يانا <تصفيق> هذه تعجبني هذه تعجبني <تصفيق> <سأخذها>. <تصفيق> Калі што, ці змагу я яе абмяняць? هل يمكن أن أستبدلها إذا Само свой зразумела بالتاكيد. Мы упакуем яе як падарунак. نغلفوها كهدية. نغلفها كهديه تم znajditsya kasa هناك الصندوق الدفع هناك الصندوق